واتقوا الله إن الله تواد رحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا İnna akramakum, inna Allahi atqaakum, alimun khair. (19) "Kâlete l-Ağrâb âmanna, kullamtu minu, qulu aslâmna, fi qulubikum." وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَّحِيمٌ